يستفتونك كل الله يفتيكم في الكلاله إن أمر أنهلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك و هو يرثها إلّا مَنْ يَكُلَّهَا وَلَد فإن كانت أثنين فله مث لثاني مما ترك وإن كانوا إخوة الرجال ونساء فلذكر مثل حظ الاثنين يُبَيِّنُ اللهُ لَكُم أَن تَضِلُّوا وَاللهُ بِكُلّ شَيءٍ عَلِيمٌ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالعُقُودِ